بسم الله الرحمن الرحيم والصافات خفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، أحصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم. إنهم مسؤولون